119. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 110. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم من يحموم لا بارد ولا كريم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 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيضات يوم معلوم